ما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محساتها وكل محسة بلع كل بلع ظلالة وكل ظلالة في النار عاد الله إياكم ما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. ولا شيء مثله ولا شيء يؤكدهه ولا إله غيره قديم بالابتداء دائم بالامتهاء لا يثنى ولا يبيد ولا يقول إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأمهام فهذه كلها كلمات تدور حول التوحيد وكما ذكرنا التوحيد أساس الدين وأن التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل رسالات وبعث الأنبياء ومن أجله خلق الله الجنة والذين يكفرون به خلق الله لهم النار التوحيد أول من شهد بالتوحيد هو رب العالمين فأول من شهد هو الله هذه الشهادة أشهدها للا إله الله أول من شهدها في هذا العالم في هذا الوجود أخذ في هذا العالم فقط بهذا الوجود ورب العالمين حيث قال الله سبحانه وتعالى وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام شهد الله التوحيد إذن ينبغي أن نعلمه في شهادة الشهادة بما تحمل من معاني ومن معاني الشهادة أنك تشهد وتشاهد فيه من المشاهدة الذي يشهد أن لا إله إلا الله كأنه يشاهد بعينيه الدلائل التي تثبت ثبوتا قطعيا أن لا إله إلا الله فكأنك تشهد في الأرض آيات من الموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فأنت تبصر وتشهد أنه لا إله إلا الله ومن معاني الشهادة أيضا الذي يحدث في القضاء مدعي ومدعي عليه ومدعى عليه وشاهد أو شهود الشاهد هو الذي رأى ويشهد بما رأى يخبر وشهد شاهد من أهلها وأشهد ذوي أدن منكم وأقيموا الشهادة لله إلى آخره واستشهدوا شهيدين من رجالكم الشهادة شهادة تمجيد فهذه الشهادة هو أن عندما تشهد على الله بمعنى أنك شاهد كأنك الشاهد على نفسك وشاهد على العالم لأنك تقول للعالم أنا أشهد ومن الشهود ومن وطبعا الذي يشهد لا يشهد بجهل إذا شهد بجهل فهو كاذب وشاهدوا ظهر <تصفيق> وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين الشهادة تكون بالعلم وتكون كما كانت كما كانت الشهادة كما كانت كما كان الموقع كما كان الحدث كما كان الخبر تنقله كما هو تشهد بما رأيت أو بما سمع سمعت أو بما فعلت أو بما رأيت وسمعت تشهد أنت تنقله الصورة كما هي إلى ما تشهد بين يديك أشهد أن لا إله الله أيضا يدخل في هذا المعنى ومن معاني الشهادة أيضا الحضور شهد فلان الحدث الفلان يكلم عن أنه حضر وهذا تمافق الله عز فمن شهد منكم الشهرة فليصوم من معاني شهدة أيضا حضر وليس فقط رأى إذن هذه المعاني وغيرها كلها تدخل في كلمة أشهد وكذلك من معاني أشهد معناها أحلف أنا أشهد أشهد بالله أن كذا وكذا أنني أحلف فيه معنى الحلف فيه معنى التوكيد أشهد إذن كأنني أرى وأرار الخبر وأحلف أشهد أن لا إلهة الله ربنا عز وجل شهيدا هذه الشهاده قال شهيدا شهد الله انه لا اله الا هو بماذا شهد انه لا اله الا هو والملائكه ايوا الملائكه ايضا شهدوا انه لا اله الا هو واولو العلم اي واولو العلم ايضا شهدوا انه لا اله الا هو بماذا شهدوا ان لا اله الا الله فإذا الذين لا يشهدون أن لا إله هذا الله ليسوا علماء لأن الله عز وجل قال وأولو العلم هم الذين شهدوا وأولو العلم إذا الفعل سماحة الدكتور وفضيلة الدكتور المتخرج من السوربون وما أدري من أي جامعة في دي. في في في ألمانيا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي كذا وجد ديكارت والكيبان متخصصون في صناعة الظهر والطيران أدرى هؤلاء لم يشهدوا إلا إلى الله وبالتالي هم ليسوا علماء هم علماء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لكن العلم بمعنى الحقيقي هم ليسوا علماء هم جهل مهما صنعوا ومهما ابتكروا ومهما ب... هم جهل ليه؟ لأن العالم هو الذي يشهد أن لا إلهى الله والعالم هو الذي يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء, العلماء. فإذا الذين لا يخشون الله ليسوا علماء قد يكونون يعرفون بعض لكنهم ليسوا علماء بالمعنى الصحيح للعلم وفي هذه الشهادة القرآنية يقول الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالكسر إذن الذي له علم حقيقي هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله فما لم يشهد العبد أن لا إله إلا الله فمهما بلغ في الرياضيات في الصيدان والطب والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والعلم النفس وما علم الفلك والعلم <تصفيق> أحياء وبحار كل ذلك إذا لم يؤدبه إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى الخوف من الله سبحانه وعلى كل حال هؤلاء في, في في في في النار في جهنم يعترفون أنهم كانوا أنو لا يعقل والعالم يعقل والجاهل هو الذي لا يعقل قال الله عز وجل بصوره الملك وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبي فسحقا لأصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل فاذا الكافر ليس بعاقل مهما بدا لنا عاقلا فعقله متوافق مع إجراءات ومهارات دنيوية لا يتعدى فلا يكون الإنسان عاقلاً تماماً ويتجاوز إطار الدواب والبهائم والحيوانات إلا إذا شهد أن لا إله الله وإلا إذا آمن بالله وإلا إذا خشي الله عز وجل إنما يخشى الله من عباد العلماء ثم هذه الشهادة أن لا إله الله قال أول العلم قائما بالقسط قائما بالعلم قائما بالعدل، قائما بالحق سبحانه عز وجل ثم قال لا إله إلا هو شوف كلمة التوحيد كيف تتكرر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو مرة أخرى التوكيد مرة أخرى